لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ت ع م ل و ن إ ل ا عباد ا ل ل ه م خ ل ص ي ن أولئك ل ه م معلوم رزق فواجهون على سرر متقاتلين يطاف عليهم ب ك أ س معين بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها موسوعه ا ل ن ا ب ل ب ي للعلوم ا ل ى ب ل ا م ي ه وما نحن به إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل الجحيم طلها ك أ ن ه رؤوس الشياطين فإن أكثر ا ل أ و و ل ل ي ن ق د أ ر س ل ن ا ف ي ه ن غ ي ن ف ا ظ ر ك ي ف ك ا ن عاقبة ت مضمون إ ل ا عباد الله ا ل م خ ل ص ي ن